وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا في الدكتور قومك، أنا قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صدر شكوى، وإذ قال موسى I إن الله لغني حميد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Surat الذين أنأمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين ألم ياتكم نبأ الذين من قبلكم Oh, هُدِنَا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ عَلَيْهِمْ ولا وارحا إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولمسكننكم لنض بعدهم ذلك لمن خاف مقابي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال And <laughs> no يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات ولرض بالحق إي شأي de sí.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 Summer. Uh -huh. Hey! Okay.